مستوى على الأرض مالكم من دونه من ولي ولا شفير أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْوَارُ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يفكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولات الحق والقول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم.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 ستجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعي الجزاء Jaf man kana mina keman kana fasiqah, la yasahul. Amn الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤمنين زل ب ما كانوا يعملون. وأما فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا أذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يوجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون